تُم إِلَّا بَشَعم مِث نَ تُريدونَ أَن تَصُُّونَ عََّ كََ يَعبُدُ أَبَأُونَ فَأُونَ بِسُقان مُبين قاللَت لَهُم رُسُلُهُم إِ نَحنُ إِلَّا بَشَع مِثْلُكُم وَلََّ اللهَّ يَمُ 116. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 117. وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا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 رَأَى جَهَنَّمَ وَيُسْقَىٰ مِمَّا كَانَ صَدِيدًا يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَبِئْرِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ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 124. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم 125. ما وَمَا أَنتُم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل. إن 114. وإن الظالمين لهم عذاب أليم 115. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام 118. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء 119. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.